بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أشكر الأباء على دعوتهم ومحبتهم وكل سنة وانتوا طيبين وجميل أنه الواحد يدرس سفر النشيد بالذات الصوم الكبير لأن سفر النشيد بيركز على العريس والعروس وده المعنى اللي ربنا قالوا لما سئل عن موضوع الصوم يعني في علاقة بين فكرة العريس والعروس وفكرة الصوم لما سئل المسيح ليه تلاميذك مش بيصوموا كانت إجابته هل يستطيع بني العرس أن يصوموا والعريس معهم حين يرفع العريس حينئذ يصوموا فالأباء قالوا يرفع دي يعني يصلب فالكنيسة لما بتشوف عرسها مصلوب بتقدم حبها بالصوم العروسة بتشترك مع عرسها في صليبه أو في رفعه بالصوم حتى أن بعض الأباء بيعتبر الصوم الكبير شهر العسل بتاع الكنيسة أو تجديد شهر العسل من سنة لسنة لأن دي الفترة الداسمة اللي فيها تركيز في الصلاة والنسك والزهد والإرهاية وال... المفروض إن ده زي واحد يأخذ مراته بعد سنين كده ويبعد عن الدنيا كلها عشان يجدد مشاعر قديمة مقدس. إحنا حسب توصياته تسبونا هناخد أول ثلاثة صحات ما عرفش ناخدهم في نص ساعة إنما هناخد منهم كده لمحات عشان بس ندخل في جو السفر على اعتبار أن أنتو هتقروا السفر ده في الثلاث أيام وفي ناس حفظاه في ناس يعني لما درسنا حفظوه من كتر حبهم في هذا السفر لأنه زي المزامير في حب ربنا واضح فأقرب إلى المزامير هسمي الإصحاح الأولاني اشتياقات والتاني أحضان والثالث معطلات الأصحى الأولاني فيه اشتياقات الأول قبل ما ندخل في السفر أكيد أنت وإن كان ده أول يوم يعني قد تكونوا عارفين أن السفر ده عبارة عن شعر أدى كتبه سليمان فعز علاقته بربنا وكان زي المتصوفين والنساك فترة من حياته وبعد ما شاف المسيح بعنيه مرتين مرة في جبعون لما طلب الحكمة ومرة لما دشن الهيكل ظهر له المسيح تاني فبقى يحب ربنا يسوع جدا فعشان يعبر عن علاقة النفس بربنا كتب القصيدة دي او الابريد ده اللي هو song of songs يعني ما اجمل يعني أجمل نشيد كتبه، وكتب نشيد كثير، لكن هي أغنية الأغاني، يعني هي دي معناها أغنية الحب الأولى بالنسباء له اللي حط فيها كل مشاعره كعروس لعريس سماوي هو ربنا يسوع والتفسير ده هو التفسير الأورسوبكسي الأبائي الكتابي الرسولي الروحي الوحيد المقبول عندنا في الكنيسة، فمحدش يشككوا في قوله يكونش سليمان حب واحدة جارية فعلا ويكونش سليمان كتب الكلام ده وقت ما كان بيلعب بديله لا لا الكلام ده مش مقبول خالص في التفسير الأبائي لأن ما كانش يتحط كنص جوه الكتاب إنما كون الروح القدس حافظه كجزء من الكتاب المقدس لأنه عبر لنا عن مستوى معين من العلاقة بين الإنسان وربنا أعلى من الإنسان الطبيعي أنت عارفين نقول لسؤول الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروحه الله لأن عنده جهالة الإنسان العادي لما يقرأ الكلام ده يقول ليه كلام بتاعك هذا تقريبين كلام غرام وهيامه يقول له لم أخذ أصلك أنت يعني ما تفهمش الكلام أنت بالنسبة لحاجات دي جاهل يعني غصب عنك أنت جزداني مخك ما يستوعبش الحاجات دي يقول الطعام القوي للبالغين فهذا طعام قوي لدرجة كان فيه أباء ما يسمحوش بقراية النص ده أو سفر النشيد إلا للناس المتقدمين روحيا اللي عايشين فترة عشق كده مع ربنا درجة سما القديس يقول يسفر الباتوليين لأن الباتوليين مشاعرهم لربنا سخنة أكتر مننا كمان أول إصحاح بيعبر عن اشتياقات العروس العرسون واشتياقات العريس العرس اشتياقات زي مسافرين مثلا وهيتقابله اصحاح اتنين هيتقابله فدخلنا من الاشتياقات للأحضان اصحاح ثلاثة تيجي بقى ايه الحياة الرتيبة بمنغصتها فتدخل المعطلات اللي تعطل العروس عن عريس فكأن اصحاح واحد دخطوبة اصحاح اثنين ده جواز اصحاح ثلاثة ده بعد الجواز لما الحكاية تبرد والخناءات تبتدي والحكاية تبوز شوي. فناخد فقرة من كل اصحاح عشان نعيش شوية مع مشاعر النشيد العروسة طبعا برضو الناس ماشي انو العروس بتتكلم والعريس بيرد وساعات اصحاب العروسة يتكلموا يدخلوا كده ككرال يعني يردوا عليها في حتة. او اصحاب العريس ساعات يتكلم ليقبلني بقبولات فمه يبقى تفتحت السطارة على العروسة مشتاء بتقول هو فين مش في حضنه بقى هو مش هيجي بقى فان بداية سفر النشيد هي صرخة اشتياق نفسي ربنا يخدني في حضنه بقى. يعني ده اول حاجة في سفر النشيد اول ما تفتح السفر كله كده ليقبلني بقبولات فهم تقولوا ده اشتياق واحد رايح السماء طبعا لما يكون الشهيد مثلا على مشارف النهاية بيبقى خلاص حاسس المسيح عامل ايديه كده وهياخده في حضنه خلاص فبيبقى مشتاق لللحظة جدا دي او الانسان التائب الابن الضال وهو راجع يجوز مخه كده سرح للحظة وقال ممكن هتمتع بقبلة من من فم أبويا زي زمان وانا طفل يا ترى هيرضى هيرضى يبسني زي الأول ليقبلني بقبلات فمه يا ترى هيرضى ولا مش هيرضى فأول اشتياق للنفس أنها تكون مقبولة وتكون محبوبة عند ربنا ويكون ربنا راغب فيها يعني لأنه احنا نفسنا كلها الشقية دي ملوثة بالخطايا وبالكسل والكبرياء و... فدايما عندنا احساس معقوله ربنا هيقبلني زي منا هيرضى ياخدني في حضنه طب ده أنا مش... مش زي الشهداء ولا القدسين ولا الأبرار ولا النساك معا ملتش ده كله انما بحبك رب برد يعني تبقى النفس بتقول كده أنا كمان بحبك بالرغم ان أنا مش قادر أقول بحبك زيهم يعني بس أنا كمان بحبك برد فهنا النفس تبدأ السيمفونية دي بصرخة اشتياق ليقبلني بقبولات فهمه وبعدين الكلمة دي زي اللي بتقولها الروح فليقبلني دي نغمة الغائد لأن حبك النفس اللي هيمانة بربنا ما تعرفش تحكي مع روحها كتير تحكي مع ربنا أكثر فتتحول المشاعر إلى صلوات ليقبلني بقبولات فم وده اشتياق نفسي ربنا يخدني في حضنه وبعدين تقول له لأن حبك يبقى الكلام ايه موجه مخاطب أطيب من الخمر يعني لما لي تبقى ملك لما لي الناس كلها تمجد فيك وتعظم فيك لما لي كنوز الدنيا كلها عند ايديك أنا مش عاوز غير حبك كل ده أقل من حبك حبك أطيب من الخمر النفس الصيمة وهيمانة بربنا ممكن تشتاء لأحضان الله لا أكثر من أي حاجة في الدنيا تبتدي كل حاجة تتضاءل الأكل والشرب والنوم والملزات والمجد الباطل كل حاجة تصغر تصغر تصغر وتقول له رب فيش أحلى من حبك أطيب من الخمر طبيعي لما الإنسان يبقى مشتاق لربنا قوي كده لازم ربنا يجي على طول فمع الاشتياقات العريس عاوز يقول لها يا سلام يعني انت مشتاقة وانا مش مشتاق ده انت مشتاقة وانا مشتاق بالقوي برضو رجع كل للابن الضال الابن الضال مشتاق جدا بس مستكتر مستبعد مش معقول ابويا اخدني في حضنه يعني انا باية انسان بتاع خنازيره وراجع كده بصص في الارض والاب من جوه البيت بيقول بس لو يرجع هيشوف هعمل في ايه ده أنا كمان نشتاق قوي، فأول ما لمحه من بعيد اشتياقات الأب أكتر من اشتياقات الابن، واشتياقات العريس أكتر من اشتياقات العروس يعني إحنا بنشتاق لربنا بس فين وفين لما نشتاق وقد نشتاق لحظة ونبرد سنة والواحد ممكن يشتاق للغفران يشتاق للأمان بتاع ربنا إنما ربنا عنده اشتياق جارف دائم.عشان قالت لاحظوا الأب طلع يجري يعني الابن ما كانش بيجري نما الأب اندفع وركده ووقع على عنقه وقبله. ف... فاول اصحابي باندن الاثنين هيمنين ببعض لأن سفر النشيد مش بس بين لنا مشاعر نفوسنا لما تبقى حلو وتشتعل ربنا. ده بين اللي بالاكثر مشاعر المسيح تجاهنا. قد إيه ربنا مشتاق لنا بعده مثلا قصة زي السامريا السامريا مشتاعة بس مش عارفة مشتاقة لإيه مشتاقة للقداسة للطهارة للنقاوة وللغفران للبساطة لل... اتزلت فيه أحضان جسدية مهينة مزلة خدتش منها حاك لكن هي مشتاعة جدا إلى قبولات نقيه إلى حضن فيه دفء وأمان وحب نقي. المسيح مشتق لها أكتر فرايح صايم وبيقول لها أنا عطشان عشان كده المسيح سبق وقال أنا عطشان قبل ما هي تقول له أعطيني الأشرب في الآخر فواضح أن الاثنين مشتقين بس اشتياقات العريس أكتر هو اللي مشتق لها أكتر مش بالطريقة الحسية خالص بالطريقة الروحية عشان كده لما مشيت جم التلاميذ جايبين أكله شرب قالوا له يا معلم كل قال لهم خلاص أكل ليه بقى خلاص أنا, انا شبعت انا شبعت انا كنت مشتاقين وكلت فلما العريس جي جاري طافرا فوق الجبال زي ما بتقولته في الترتيلة مجرد الاشتياق يخليه جاري يعني تصور انت مجرد بس يبقى جواك رغبة وانت قاعد دلوقتي بس تصلي يا رب بس يعني تلمس قلبي كده تسمحني وطرب مني وانت بتكلم ربنا في قلبك تلاقي الروح القدس على طول تتحرك جواك ربنا استجابة سريعة جدا للاشتياقات طوبة للجيع والعطاش للبر يشبعون فعلى طول جه فهي مش بتقوله بقى أهلا شرفت وصلت بالسلامة دخلت على طول قالت له الريحة عرفته من ريحته فقالت له لرائحة أدهانك الطيبة لأن المسيح بيدخل بريحته الحلوة فلانها دفست رأسها في صدر حبيبها على طول فعلى طول شمت الريحه الحلوة اللي طالعه من قلبه دي قالت له ل رائحه ادهانك الطيبه ما في الدنيا ريحه حلوه زي كده ما في الدنيا حب نقي زي كده ما في الدنيا أمان زي اللي عندك ده لرائحه ادهانك الطيبه ده اسمك دهن مهراق ده انا ما لحقتش اسمك ده انا مجرد نديت عليك شمت ريحه حلوه انا مجرد قلت اسمك بس زي اللي دلقوا عليا كولونيا قد كده فاسمك دهن مهره يبقى عاد الحكايه اشتياقات العريس جاي يجري مشتاق لعرسته ده اللي بيتقال في المزمور مثل العريس الخارج من خضره يتهلل مثل الجبار الايه المسرع في طريق يعني المسيح جاي يجري نحيتنا جاي يجري تجسده جاي جاري وفداءه جاي جاري والأبدية جاي جاري كله جاري جاري لأنه مشتاق العبر عنه في الابن الضالة ما قال وركض ووقع على عنقه وبعدين لما النفس تبقى مشتاق كده والهانة بربنا وتحس قد اي ربنا مشتاق لها قوي تحس بلحظة كده نقية جميلة من الحضن الالهي تقول له لذلك أحبتك العذار يعني إيه عرفت ليه يا رب اللي قبلي استشهده عرفت إزاي يا رب الناس دول سابوا الدنيا واختاروا البتوليه عرفت دلوقتي يا رب ليه الناس دي باعت كل اللي عندها ومشي طورك وفلس لذلك أحبتك العزار لما الواحد يحب ربنا بصدق ويتمتع بحبه يبتدي يدرك ما أدركه القديسين. أديكم مثلا فأفاسوس ثلاثة معلمنا بولس كان في السجن وكان فرحان بربنا قوي وذلك اللي مش عارف ينقل مشاعره للناس عاوز يقول لهم يا جماعة أنا في السجن طاير بربنا أنا فرحان بي جدا أنا شبعان بي جدا وأنا في السجن فبعت رسالة أفاسوس يقول لهم أنا مش بقيتش عارف أكلمكم أنا أحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم أن تتأيضوا بالقوة بروحوا في الإنسان الباطل ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القدسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلوم وتمتلئوا إلى كل ملء الله وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة قال لهم مش عارف عرفها لكم مش عارف أشرح لكم فأنا بقيت أصلي وبقول له رب دواءهم شوية من اللي ندايق ده دواء ولادي من اللي ندايق وريهم الطول والعرض والعمق والعلو ليعرفوا محبتك الفائقة المعرفة لذلك أحبتك العزارة إذن النفس لما تدخل في ربنا قوي مخايا يفتكر العدرة والمريجرجس ومريمينة وكل القديسين ليه بتحس بالمشاعر اللي هم حاسوا بيها تقول له أنا فهمت دلوقتي زي موسى قعد 40 يوم على الجبل ناس ياكل واشر لأن لحظة معاك يا رب حسيت أنه الله يا سلام يا ريت كده على طول فهمت ليه في التجلي بطرس ما كانش عاوز ينزل ولا عاوز يطلع خلاص هو مبسوط كده وقال له جيد يا رب أن نكون هون فهمت ليه؟ ليه طار في مركبة نارية خلاص الأرض مش مستحمله من كتر اشتياقات وخلاص منيقعد معاك على طول لذلك أحبتك العزار اجذبني وراءك لما النفس تشتاء تشتاء إنها تشتاء يعني إيه الهلوسة اللي أنا بقول هذه الاشتياقات تجيب اشتياقات يعني إيه لما تصلي مرة بنفس تبقى كل مرة عاوز تصلي ايه؟ بنفس ليه ما انت فتيجي مرة تصلي من غير نفس تلاقي نفسك مش مدام مش مبسوط لمن ما انت دقت دقت صلاة بنفس دقت صلاة بحب بمزاج فهي بالرغم انها في حالة اشتياق وهيام وغرام وفرحانة بعرسها انها بتقوله كده على طول خليني بجري وراك على طول انا عارفة نفسي أنا بنام في الخط كتير أنا بكسل كتير أنا ببرد كتير أنا دلوقتي بقول لك بحبك وفرحانة بيك بس ما عرفش بعد ساعة أنا عارف الخيبة التقيلة فاجذبني وراءك فنجري نفسي يا رب تخليني في حالة جاري على طول كلنا بنحس بكده فين لما تحس قلبك تحرك كده وتبقى فرحان بربنا وبعدين تقول يا سلام دي لحظة وسط ساعات وأيام نشفه. طب يا رب ما تخلي الحياة كلها جري كده ما تخلي الحياة كلها انجزاب واشتياق ما تخلي السخونة دي مستمرة على طول الكتاب يقول حارين في الروح فجذبني ورائك فنجري وبرده تلاحظوا برضه انه النفس دايبة وسط المجموع يعني مش مميزة نفسها عن باقية الكنيسة لأن اللي يغرق في ربنا يغرق في أولاد ربنا اللي حب ربنا قوي يحب أولاد ربنا قوي اللي حب ربنا يحب الناس من غير ما يحز اللي يشتاق لربنا يشتاق يجيب الدنيا كلها مع الربنا ما فيش هنا غيره بقى ولا كلام زي كده يقوم الملك يعمله خلي بالكم كل اشتياقات متبدلة هي قالت له في الأول اللي يقبلني جه؟ على طول لأنه مشتاق وبعدين بتقول له شدني وراك انتصلك بتجري بسرعة وانا مش بعرف اجري زيك يقوم يخدها ويدخل بيها على حجاله ادخلني الملك الى حجاله اشتياقاته قال لا انت مش تقالي دانا مش تقلك بالاكتر انت مش تقى تصلي دانا بقالي اربعين خمسين سنة مستنيك تعودي معي تعالي ندخل بقى الى الحجال الحجال اللي هو بوضة نوم الملوك فأدخلني الملك إلى حجاله يعني أنت جاء على الأداس زي اللي جعان كده ومشتاء ربنا في الهيكل بيقول ده أنا مشتاء لك بالأكتر لا أنت وحشني قوي ده أنا كنت مستني الساعة دي طول الأسبوع أدخلني الملك إلى حجاله متقدم متقدم متقدم. أدخل أدخل أدخل أدخل يبقى ربنا نفسه عنده اشتياقات سديدة قوي طيب يا رب إحنا وحشين ومليانين لخبط ونفناش حاجة حدلة مش مهم بس انا مش تقلك بارت فتقوم ترد والبنات يردوا معاها نبتهج ونفرح بك يعني انت انفرحنا رب اشتيقاتك دي دي انا باجي مكسوف لتبصلي تقول لي اخي عليك ده انت رحتك وحشد انت خطاياك كتيرة دي انما لما بلاقيك فرحان بيا كده بدخل وانا مش مصدق نبتهج ونفرح بيك انت لسه رب بتفرح بينا لسه بتقول للذاتي في بني آدم ده منظر لذيذ ده أربع عشان تتلزز بي تقول للذاتي في بني آدم يقول طب عامل ايه انا القعدة معاك وأحلى حاج عندي يقولوا له احنا كمان بالأولى نبتهج ونفرح بيك انت تفرح بينا احنا مش هنفرح بيك احنا ما نستهلش نذكر حبك اكثر من الخمر بالحق يحبونك هي بقى وقعدة جوه الحجال جوه السماء بقى واحد قوى الخلوة قوى الهيكل قوى السماء شايف المسيح في مجدو حوالي العذراء والقديسين والرسل والشهداء والأبرار والملايكة فتقول له إيه ده بحبك فعلا أن أحلم نحاك بالحق يحبونك صحيح لازم يحبوك كلهم بيحبوك قوي طب انت مش غيرانا لا هنا الغيرة المقدسة بقى مش الغيرة بتاعة البنات والستات والحركات دي لا دي غيرة مقدسة. وانت هتغير من ام بانطونيوس يعني هتتغاز منه وتتغاز منه ليه انت هتقول في بالك يا ريتنا نحب ربنا زي ام بانطونيوس اللي بعد الدنيا كلها يا ريت احبه زي ما السبع سنين بيتعذب وما ملش وما زهقش وما تعبش ومعطرت فرحان انه بيتعذب هروح فيهم فيهم فين دول بقى بالحق يحبونك يبقى الاصح الاولاني كل اشتياقات والغريب في الأصحى الأولاني أن العروسة عرفة قد إيه وحشة لكن الحاجة الوحيدة لعدلة اللي, اللي فيها إيه استيقات ثاني الحتة دي العروسة هتقول دلوقتي بقتي أنا سودة يعني يقعد تفتكر بقى أن أنا إيه عروستك جايب واحدة يعني أمورة يعني وعلى سنكة عشر أنا حتة جارية سودة في الترجمة يقول لك أنا كوشية والشيء اللي هم الأحباش اللي كانوا يشتغلوا عند الملوك زمان فعشان كده منها اللي قالوا سليمان كان بيحب واحدة زنجية وبتاع. لكن هي الحكاية مش كده ده هو عبر عن أنه لا جمال لها كعروس إنما جمالها في ايه؟ في اشتياقاته فتكروا القاعدة دي جمالك مش في فضائلك ما احنا كلنا فقراء في الفضيلة ما عندناش حاجات كويسة إنما جمالنا الحقيقي في اللحظة اللي تيجي فيها مشتاء لربان تبان جميل في عينان ربان هو يحب الاشتياق ده لما تيجي مندفع كده في التوبة خجلان من نفسك لما تيجي مشتاق تخدمه مشتاق تشكره مشتاق تأكله أكل كده هذا الاشتياق يجعلك جميل في نظر الله وبعدين تقول إيه ما تعدوش تبصوا علي أنا عارف عيوبي لأن تنظرن إلي لأنه أنا عاملة زي الخيمة المجربة الخيام قدار دي كانت من بره شكلها عفش خالص وأنا أصلي محرستش نفسي ومحفستش على نفسي وأنا حتة جريم والأخبطة لم كرمي لم أنطره يعني ما كنتش أمينة حتى كحارسة فالواحد هو مجاير ربنا بيقول له يا رب أنا مش عارف أنت على إيه الخطايا ملاش آخر وأنا مفيش حاجة كويس. وما على الوزن اللي تهاني وعلى الأمانة لكن أقول إيه؟ أنا مش تاني ثاني لك أين ترعى؟ أين تربد عند الظهيرة؟ نفسي أكون معروف عندك زي أصحابك زي قطعان أصحابك كلها اشتياقات نفسي يا رب أبقى غالي عليك زي القديسين كده نفسي أبقى إيه؟ من القريبين ليك من اللي بيعودوا يسمعوا أسرارك من اللي بيحكوا معك بالساعات أين ترعى أين تربت عند الظهير ندخل على اصحاح 2 احنا بنلقطها كروته يعني مش مش بزمن اصحاح 2 بقى حصل هذا الاتحاد الزيجي يعني إذا اعتبرنا اصحاح 1 اشتياقات المخطوبين العريس جاي جاري والعروس جاي جاري كده وهيتقابلوا اصحاح 2 اتقابلوا بقى فهو أول ما شافها قال له كالسوسنة بين البنات حبيبتي بين البنات كالسوسنة بين الشوك يعني ايه الجمال ده يا رب انت عندكش نظر ولا إيه؟ جمال ايه انما هو ربنا لما يلاقي نفس تائبة منكسرة مشتاقة خلاص ما بيشوفش غير كل حاجة حل هي تقول له وكالتفاح بين البنين وبعدين ايه بقى خدها في حضنه ورفع العلم رفع العلم يعني أعلنوا ارتباطهم الأبد حصل التزاوج يعني الاتحاد ده يعني الزيج فبقى تقول اسندوني بقى رأس الدبيب يعني بقيتش عارفة تمشي بقى دايخة دايخة من الحب يعني تقول لهم لقلحقوني أنا من طول أنا مش مصدقة روحي شماله تحت راسي ويمينه تعانقني هو ده الحضن الإلهي يبقى له صح الأولان اشتياقات للحضن وصح الثاني دخلنا الحضن للأحضان الإلهية فحس بقى بلحظة من السعادة كانت متصورها أبداً قالت لهم هس بقى على كده محدش يقلقه محدش يصحيه هي تقصد إيه محدش يصحينا هي بتقول إيه وحلف كنا يا بنات والشليم بالظباء بقى الحق لا تيقزنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء طب أنتي مبسوطة بإنه نايم لا ما هي نايمة في حضنه فاهمين معلش تخيلوها كطفلة في حضن أبوها والأروبة الصغيرة دي طفلة دي هي صحية بس فرحانة قوي بحضن أبوها فخيفة يصحى يقوم يفرد إيديه فاهمين ما هي واحدة جعانة بقى اشتاق بقى لها سنين، فلأنها دخلت الأحضان الأمانة دي، فبتقول لهم اعملوا معروف ما حدش صحيح ليه؟ عشان تفضل ادي عملاقته، يفضل شمال وتحت راسي ويمين وطعان فهي عاوزة تفضل في حالة حب طول الوقت. السما حالة حب. لما نيجي نسأل سؤال هي السما شكلها ايه حدش بعرف يوصف. حد فيكم يعرف يوصف السما؟ ما حدش عارف. حتى اللي راحوا شافوا السما رجعوا قالوا مش عارفين نوصف. بولس مثلا يقول ما لم تريه ما لم تسمع به اذن ما لم يخطر على بال انسان مش عارف اوصفه. ما تتوصفش. طب وما الايه يعني قلب حالة حب. زي لحظة زي كده. زي واحد جوه حضن ربنا خلاص فرحان فرح لا ينطق به. لا يعبر عنه. ومش عاوز حد يصحيه خلاص يعني مش عاوز اللحظة دي تخلص أبدا عاوزها تستمر إلى الأبد هذه السماء السماء لحظة حب تستمر للأبد فبتقول ما تصحيهوش ده معناها أن هي نايمة ومش نايمة فهمي إزاي عشان كده هتقول في الصحاح تاني أنا نايمة وإيه وقلبي مستيقظ يعني هي حاسة بالفرح والسعادة والأمان وهي في حضن عرسها لكن مش عاوزة تصحى ومش عاوزة يصحى عاوزة الحالة دي تستمر طبعا لو الواحد صلى صلوة حلوة يبقى نفسه الصلوة ما تخلصش هي نفس الفكر لو الواحد تايب توبة صادقة تبقى نفسه بحظات التوبة دي ما تنتهيش أم وبعدين بقى خلاص بقوا عروسة وعريس بقى تجوزهم فايه على الصبح كده يقول لها ايه قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي الشتاء قد مضى المطر مر وزال يعني ايه ده كلام المسيح معنا في السم طبعا هي ليها كذا تفسير بس أنا بلقت شوية أفكار يا أولاد خلاص ما في فيه شتة زي زمان في السماء بقى مفيش حزن مفيش شطان مفيش نكد مفيش غضب مفيش شهوات مفيش خوف مفيش ألأ مفيش كركب بتاع زمان دي خلاص قوموا بقى نفرح نفرح إلى الأبد فالشتاء قد مر مضى والمطر مر وزال الظهور زهرت وصوت اليمامة سمع في أرضنا قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالى كأن اتحادنا الأبدي بالمسيح له المجد يكمل يوم القيام مع كلمة قومي يعني إيه إحنا ما زلنا في مرحلة خطوبة إحنا مخطوبين للمسيح في اشتياقات متبادلة هم اشتاق لنا قوي وإحنا على قدنا بنشتاق شوية ونبرد شويتين إنما يوم القيامة بقى لما ييجي المسيح العريس على الصحاب مسرع في طريقه ورامنه ملايين من القدسين والملايكة. جاي جاري على الصحاب عشان ياخد كل البشرية في حضنه فهيصحينا من القبر فيقول لنا كلنا إيه؟ قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي فهمتوا التعبير ده مكانه فين مكانه يصحوا كل واحد فينا من الأبر واحنا هندخل الأبر حسن لن حصل لكن ربنا يسوع يقول تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله صوت العريس فيقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة الأبدي فده صوت العريس الحبيب اللي يصحى يقول قومي يا حبيبتي يا جميلتي معنى يا شايفة نفسها سودة سودة شايفة جميل وتعالي لأن الشتاء مر ومضى وزال خلاص الزهور ظهرت يعني طبيعا بتحتفل بالإيامة إلى الأبد صوتك لطيف يلا نبتدي تذبحت السماء بقى. وجهك جميل يعني هيبقى وشنا فش ربنا إلى الأبد فوشنا منور بنور المسيح اللي فينا تقوم الكنيسة بقى يتكتشف انه يا امتى بقى يا رب امتى دا دي امتى نطير كلنا ونبقى مع المسيح على السحاب امتى نسمع صوتك الحلو يقومنا من قبرنا وتقول قومي يا كميلتي يا حبيبتي وتعالي نرجع بقى لدنيتنا تاني ونقول له بصوت الخدام خذوا خذوا لنا التعالب التعالب المفسدة الكروم يعني ايه بس يا رب اليومين لو وتنظفنا من الخطايا اللي فضلة تشيل مننا المنغصات بس لسه في كبرياء ولسه في إيدانة ولسه في كسل ولسه في شهوات شيلها رب شيل شيل شيل عشان ما نتعطلش في اليوم ده عن هذا الاحتفال الأبدي وبعدين تقول حبيبي لي وأنا لا خلاص ده الزواج بقى يبقى صاح الأولاني اشتياقات صاح الثاني أحضان لأن ده العهد الجواز وبعدين تقول له بص أنا هفضل مستنياك إلى أن يفيح النهار يفيح النهار يعني القيامة برضا لما يطلع نور القيامة وتنهزم الظلال لغاية اليوم ده ما ييجي يا رب لما الشمس بتاعتك تطلع والظلال تنهزم لأن احنا عايشين في ظلال الموت لغاية دلوقتي ممكن تقعد حبيبي عشان أركزك أو سمح ما وقت أسئلة دلوقتي ما فيوش أسئلة ده ده شعر حبيبي لي وأنا له إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال ارجع ارجع لي يا رب يعني يشوفوا بقى الكنيسة وده يفهمنا للمسيح حال حين ير يرفع العريس حين إذن تصومه الكنيسة بص للسماء وهي صايمة بتقول له ارجع بقى يا رب ارجع ارجع يا حبيبي هنا التعبير اللي قالوا هنا ارجع يا حبيبي الزبي يعني الكنيسة لأنها متعودة على عريسها يبقى معاها فبالصوم ترتفع معاها وتقول له ارجع لنا يا رب ارجع خذنا احنا مش, مش مرتاحين في الدنيا دي احنا مش بتوع الدنيا دي احنا مش مستحملين الغربة دي ارجع وجبه الزبي كده اللي يخطف الزبي ويطير بيها طبعا الزبي اللي هو الغزال الزكر والزبي اللي هي الغزالة الونثة فطبعا هذا التشبيه الراقي يورينا قدي الموضوع بعيد خالص عن الجسديات والحسيات الموضوع حتى يعني لما عبر عنه عبر عنه من الطبيعة النقيه البريئة عشان دول بيجروا بسرعة كده وبيبقوا حاجة خفيفة كده صح الثالث معطلات واحد واثنين 2 تحسوا الجو رومانسي ومفيش اي نكد في الموضوع من صراحه لا ادخل النكد النكد اللي هو ايه شغلنا احنا طبعا النكد مش شغل ربنا احنا اللي بنبوظ المشروع الالهي الا ايه على فراشي طلبت الكسل دخل ودي هتيجي ثاني بصح 5 طلبت فما وجدت لفين ده بقى من نجري نجري خلي بقى لكم صح كان إيه؟ اجزبني ورائك فإيه؟ نجري وال والهو جاي يقول قومي يا حبيبتي يلا نجري ونطلع ونيو قال إيه دلوقتي نايمة ومش ردة تصح فدخل الكسل الفطور بقى دي حالة فطور صح تلاتة ده وخمسة دول فطور معطلات إن الواحد الحالة الروحية بتاعته مش دايما نسخنا الاشتياقات الأولانية دي طفت فطلبت وما وجدته أول صح أول ما قالت يقبلني كان موجود فقالت له لرائحة أدهانك الطيبة رائحة الجميلة لأنه بقى موجود وصدعني على طول إنما هنا طلبت فما وجدته ليه؟ عشان نايم مع الفرار زي واحد يقول ينفع صلي قاعد أنت حر بس مش تلاقيه بدل فيك صحة تصلي يعني لو ما فيش صحة خلاص ينفع خمس دقايق بس أنت حر بس مش تلاقيه في فرق بين واحد بيجري يقوم يلاقيه ويفرح به وبين واحد عمال يفاصل ويختصر وينام فلما دخلت في فطور بقى وهي عروسة واخدع الحضن واخدع العز واخدع التعزيق واخدع الفرح بقت ذا المجنونة مش مستحمل مش هينفع مش, مش هينفع نصلي كده لا أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق في الشوارع مشاهدة أو ده بقى دي العروسة الحلوة إن الواحد لما يحس بفتور ما يعطش ما يهداش يقلب الدنيا عمش عارف أصلي روحت فين يا رب أنا مش لقيك زي الأول أنا مش لقيت عزيات أنا ما عنديش سلام الدنيا ظلمت ليه أقوم وأطوف في الشوارع في المدينة في أطلبه طلبت من تحب نفسي طلبت فما وجدته فضل لقيت ايلان شويه وبعدين بقت زي المجنونه بتسال كل اللي تشوفه شفته حبيبي رايت من تحب نفسي مع هذه اللهفه لما رجع لها اللهفه والاشتياقات حصل ايه لا اهو جيت اهو فما جاوزته إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي يبقى هيحصل وإحنا في حياتنا الروحية الدروبس دي الحاجات الواقعة دي الواحد يبقى سخن في وقت وفرحان وبعدين مع كحك العيد كده والأكل الحل والنوم الزيادة تبص تلاقي إيه؟ تيجي تصلي مفيش حاجة مفيش تعزيات خلاص مفيش إحساسات إيه الحكاية؟ ما انت عاد تأكل وتشرب وتنام وخلاص، فين الجري الأولاني؟ فين الأفكار الأولين فين التعملات فين الجهاد إنما لو قمت وفركت وقعدت تجري مين وشمال وتسأل وتروح هتوصل هيرجع تاني حصلش حاجة ثم جوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب لما هتتكرر تاني هتبقى الوقع أوحش بس دي بقى مش بتاعتي النهار كان بكرة بتاعتي صح 5 هيحصل نفس الموقف ده تاني إذن الفطور ده ايه بيتكرر كل شوية بس خلي بالك لو الفطور طول يجيب نكد يجيب بلاوي لأن المرة اللي بعدها لما هتفطر قوي العروسة هيمسكوها يبهدلوها الأشرار بقى. فيقول عروني عروني يعني شالوا له اللي لفي مسكوني بهدلوني وهزقوني فبقى اتعاية تقول له انت روحت فين وفين بقى لما لقيته برضو رجع لها تاني لكن هنا مقصود بها ما تسبش نفسك في حالة فتور فترة لأن ما بتعديش على خير بسرعة أفرك واطلع منها اطلع منها بأي طريقة لأنه في أعداء متربصين في شياطين عاوزين يخطوك خالص بعيد عن ربنا هي لم تهدأ إلا لما دخلت حضنه وحست بالشمال تاني واليمين تاني ونامه فلما وصلت للوضع القديم المريح ده قالت نفس التعبير القديم احلف كنا يا بنات ارشليم بالظباء بايائل الحق الا ييقظنا ولا تنبهن الحبيب حتى اش حس مش عاوزة دوشة تاني هات شيء صحيح خلاص يبقى بعد فترة غربة وقلق وفتور وانت فين يا رب لقت ربنا فمسكته بقى وقلت مش هسيبك تاني ابد مش هنام تان احسن النوم ده بيخليك ت... ت... تمشي وبقى تقول لهم بس خلاص هس مش عاوز داوش كأن النفس تبقى محتاجة للهدوء جوه ربنا الخلوة الراحة دي طبعا بقى لما لقاها سخنة كده ومعجبة به ومسكة فيه جامد وهو ربنا يسمع بفترات فطور عشان نمسك فيه بال... بالاكتر امسكت ولم أرخي فيبقى الواحد بعد فترات الفطور والدلع ماسك في ربنا اكتر بعد التجارب بيمسك في ربنا اكتر فقال بايه الجمال ده بقى؟ بقيت بتحلو اكتر من الاول في عينيه هي السودانية الجارية الملخبطة دي انما اشتياقتها كانت مخليها جميلة وجهدها مخليها اجمل تاني التعبير اشتياقتها مخليها جميلة وجهدها مخليها اجمل عند ربنا فلما جريت وراحت وجدت وقلبت الدنيا عشان تشبع وتلاقي بعريق عرسها تاني المن هذه الطالعة من البرية كأعمدة أظن الثيم بتاعكم الشعر بتاعكم مين الجميلة اللي جاية دي طب مش ديجي سوداء وجميلة الأولين هي هي تجملت بالأكثر لما أمسكت ولم ترخي لما بقت بتجاهد ومش عاوزا يطلع من إيديها أبدا وخايفة يروح منها بقت أجمل بقت طالعة من البرية كأعمدة من دخان يعني محروقة في الصلاة محروقة في الصلاة بس جميلة من كتر صلواتها ودموعها عشان تستعيد سلامها بقت عجبة قوي معطرة باللبان ريحتها بخور بخور الصلاة يبقى اللي كسر الفطور الصلاة الجهاد الليها ما مسكتتش على روح بقت بتصوم وتصلي وتجاهد عشان تستعيد حماسها تاني والمرارة بتاعت الفطور والجهد بتاعه وبكل أزرة التاجر يعني كل نفائس التجار كل جواهر التجار يعني بقى عندها بقى صبر بقى عندها تواضع بقى عندها هدوء بقى عندها بساطة بقى عندها النقاوة قلب بقى عندها كنوز فبقى العريس يبص لها كده يقول لها إيه الجمال ده بقى نحن بقينا أحلى من الأول كمان إذا كنت جميلة باشتياقاتك فأنت أجمل بجهادك لو أنت مشتاق توب تبقى جميل ولو بتجاهد في التوبة بحرارة تبقى أجمل لو أنت مشتاق تشبع بربنا تبقى حلو. ولو بتجاهد عشان تشبع تبقى أحلى لو أنت مشتاق تخدم ربنا تبقى جميل فأنيه ولو بتجاهد في خدمة ربنا تبقى أحلى وأحلى فهنا الإصحاح الثالث فيه معطلات وفي جهادات فبقت ايه أجمل من الأول في نظره فبقى يمدحها وهي بقى تقول له إذا أنا أول مرة عرف أنه قوي قوي كده حواليك ستين جبار هي في الأول كان الوصف راعي بسيط دلوقتي الوصف مالك فكأن النفس لما تقرب وتدخل للعمق أكتر وأكتر تشوف العريس بمنظر أحلى تشوف جوانب في ربنا ما كانت الشيفاء ليس راعيا فقط ولكنه ملكا وقويا وجبارا وبعدين تقول له عاوزين نرجع تاني إلى يوم فرح قلبي فتختم إصحاح ثلاثة أخرجنا يا بنا صهيون وانظرنا الملك سليمان بتاج اللي طبعا سليمان الحقيقي ربنا يسوع دلوقتي الذي توجته به أمه في يوم عرس وفي يوم فرح قلبه اذا يوم فرح قلب المسيح لما اولاده يدخلوا في حضنه يوم فرح قلب ربنا يوم ما انت تيجي تائب كده زي العشر وتقول له ارحمنا يا خاطئ يوم فرح قلب ربنا لما النفس تخرج كده من جسدها تطلع على السماء ده يوم فرح قلبه يوم فرح قلب ربنا إن واحد خلص جهاده ودخله على السماء فيقول له من هذه الطالعة من البرية مين الجميل اللي جاي ده اللي كله أزرة التاجر معطر بالمر واللبان فده يوم عرسه المسيح يعني مرتبط بولاده وبعرائسه اللي جاهد السفر طبعا ممتع ما خلصت وقتي فكروا بس إنه صح الأولاني اشتياقات والثاني أحضان والثالث معطلات لإلهنا كل مجد وكرامه للاب امين في كم سؤال السؤال بيقول من هم بنو أمي بنو أمي غضبوا عليهم ممكن تتفهم بكذا حاجه اولا اليهود غضبوا على المسيح له المجد والمسيح واحد منهم يعني وممكن أنت لما ترتبط بربنا أوي أعرب الناس يهيجوا عليك وده اللي قالوا المسيح ما جئت لألقي سلاما بل سيفا لأنه يقوم الأب على ابنه والأم على بنتها يعني إيه لما الواحد فيكو يحب ربنا أوي يقولوا أنت تجننته ولا إيه إيه الشغلة بتاعتك دي ما تعال زي الناس وتشتغل وتكسب وتعمل فأمي إزاي يبقى بنه أم غضبوا عليهم فأم غضبوا عليها بسبب ارتبطها بعرس صرة المر حبيبي لي بين السديا بيت يعني إيه يعني العريس بين السدين يعني في القلب ما هو مكان القلب هنا بين السدين والسدين إشارة الكلمة العهد القديم والعهد الجديد فكلمة ربنا تبيت المسيح في قلبك تاني كلمة الربنا بعهديها تبيت المسيح في قلبك وتبقى صرت مر يعني حاجة غالية جدا حطتها جواك طغة فغية يعني زي بوكي ورد جميل كده حبيبي لي يعني رحته جميل طبعا في تجبات زي كده كتير تيجي على العذراء بس ده موضوع طويل كل حاجة حلوة مذكورة عن العذراء النشيد أو عروس النشيد تنطبق أساساً على العذراء ليه؟ لأن العذراء أجمل نفس زهرت على الأرض أق أجمل عروسة بلا زواج أجمل عروسة في أنين المسيح العريس كانت العدرة وبالتالي أي كلمة حلوة تتقال عن العروس ما هو في كلام وحش علينا احنا لما يتقال أنا سوداء ما تقولوهاش على العدرة صحش إنما علينا احنا دي إنما لما يقول مثلا ما أجمل خديك بصموت اهتيجي في العدرة لأن العدرة في هدوءها في توضعها تبقى كده والشهادي تبقى ما أجمل خديك سؤال ما معنى سريرنا أخضر الخضرة معناها دايما رمز للفرح والثمر والسرير مكان الاتحاد يعني مكان الصلاة أو مكان المسبح مثمر يعني الحياة الروحية عما لا تطلع خير جوائز بيتنا أرز وروافدنا يعني الأعمدة بتاعت البيت الأرز ده شجر قوي قوي فبيتنا مستقر زي اللي بنا بيته على الصخر فالحياة الروحية مستقرة معلش في كده تفصيلات كتيرة قوي مش هنخلص لو ماشينا واحدة واحدة بس حد بيقول مش مكسوفين من نشيد الأنشاد احنا بنفتخر بسفر النشيد لا مش مكسوفين يعني بيقول رجع النت يعني تهمة يعني ما هو احنا هنكسف من أحلى حاجة في الدنيا الحب الإلهي هنتكسف منه ليه؟ خلي بالكم إحنا بيفتكرون هنكسف إنما في اليوم الأخير هم اللي هيقولوا للجبال اسقط علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش طلع المسيحيين معهم حق عرسهم بيحبهم طلع أن هو عرسهم هو ملكهم هو رعيهم وطلع كل اللي كانوا بيقولوا صح فهيصرخوا ويقولوا للجبال والآكام اسقط علينا وغطينا من وشه لأن احنا غلطنا في حقه وشتمناه وأهلناه والترياءنا عليه تخافوش سيبوهم الترياء توباكم إذا عيروكم إنما ده ما يهزناش أبدا لكن زي ما بقول لكم ده كلام صعب عليهم فيعني مش موكنوش مفروض يقروا لكن الشيطان طبعا عشان ي... يأذيهم بالأكثر يخليهم يقروه عشان يجدفوا على ربنا ويسبت هلكهم يا ربنا لهم ربنا يرحم ازاي هلمس وحس بمحبة ربنا احفظ صفر النشيد لو عرفت تحفظها هتحس بربنا لانما تخيل دايما المواقف اللي فيها حب يعني تخيل انت راجع لربنا ربنا جايلك جاري ياخدك في حضنك ويبوس فيك ومش مهم كل اللي عملته طبعا تخليك تحب ربنا نفسك لنفسك سامرية مالفهاش ما حاجة عدله عمال يحايل فيها ويطلع منها الكلمة بالعافية ويدلع فيها عشان بس يديها من الماء الحي كل ده يخليك تحب ربنا قراء الإنجيل كويس وعوض مع ربنا تحب ربنا. التس tongues عبارة ليها كذا تفسير منها مثلا الثالوث الأقدس في اثنين اثنين دائما رمز للكرزة لأنه أرسلهم اثنين اثنين في عشرة يعني كل الأجيال يعني في قدسيهم من كل جيل يكرزوا بالثالوث. فحوالي ستون جبار يعني المسيح ستلاقوا حوالي ملايين من القديسين اللي قدموا السالوس للبشرية عبر كل الأجيال هل في تناول في السماء؟ لا حرفيا لا في التحاد بالمسيح لكن ما فيش تناول لأن فيش أكل وشرب في السماء صوت اليمامة في أرضنا إشارة إلى الروح القدس يعني إيه صوت ربنا بقى واضح فاللي بقرب من ربنا قوي ما بيبقى بيستبعد صوت ربنا بيبقى صوت ربنا بتعزيات وبوعود وبوصايا واضح طبعا اليمامة ساعات يقصد بيها العدرة يعني أمنا العدرة صوتها واضح لما تقول مثلا مهما قال لكم ففعلوا أمنا العدرة دي أصلها العروسة المثالية فبتعلمنا الصح فلو قلت صوت اليمامة اللي على العدرة تمشي برضو سليمان رمز للمسيح مضبوط الكلام لأن كلمة سليمان نفسها معناها السلام أو ملك السلام ودي أحد أسماء المسيح له المجد الفطور الفطور علاجه واضح في رؤية ثلاثة لما قال له إيه لست باردا ولا حارا ولكنك فاتر فقال له أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني اللي هي الحرارة في الصلم فالفطور عاوز جهات الصلاة وبعدين كحل عينيك بكحل لكي بعاوز جهاد الإنجيل فأي واحد عنده فطور حله مزيد من الصلاة ومزيد من الإنجيل ومزيد من التواضع لأنه بداية الكلام قال له أنت لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريا ربنا يشيل مننا كلنا الفطور إنما علاجه صوم وصلاة وإنجيل وطبعا الأسرار كلها في اتجاه أنا شخصيا مش برتاح له. أما مش أنا هقول هنا رأي شخصي السؤال بيقول أن بعض المدارس البرستانتية في التفسير بتاخد بعض كلمات هذا السفر عن العلاقة الخاصة بين الرجل ومراته أنا عارف كده وسمعت حاجات زي كده إنما أنا مش برتاح لفكرة أن أنا نزل مستوى الحوار بين العريس والعروسة حتى إلى مستوى التطبيق بين الزوج والزوج مش برتاح للفكرة دي. لا كلام هنا كان عن المسيح والنفس أو المسيح والكنيسة زي معلمونه إنما لأن العلاقة الزوجية مقدسة مش غلط قوي بس هو السفر ما كانش الغلط منه كده الفرق وهو مش غلط لأن الزوج وزوجته دي حاجة مقدسة جدا على شبه اتحاد المسيح والكنيسة فالموضوع ما نقدرش نقول إنه غلط لكن لقَلَف ننزل إلى مستوى جزداني في التفكير لا مفيش داعي خلينا نحتفظ بالصورة الروحية المثالية العريسة والمسيح والعروسة هي النفس وكل الكلام بيتقرب مستوى رمزي مش بمستوى حسي خالص عشان نحتفظ بنقاوة أفكارنا وعمق هذا السفر دي لسه الأصحاح السابع اللي كنت أقولها بسرعة بص كل الأوصاف اللي تخص العروسة سهل تطبيقها على الكنيسة لو معرفتش تطبقها على النفس طبقها على الكنيسة يعني مثلا لما يقول ما أجمل نعليكي رجليكي بالنعلين بيتأمل في رجلين العروسة ما هي رجلين النفس يعني إيه جهادها مشيها تعبها والنعل إشارة دايما إلى التسامي لأن تلاحظوا الابن الضال لما رجع قال لبسوه جزما حزاءا في رجليه ما تسيبوهش حافي يعني فما أجمل رجليك بالنعلين يعني واحد خايف يتوسخ خايف يمشي يتوسخ كانوا زمان يمشوا حفين العبيد كانوا يمشوا حفين والسادة يمشوا لبسين نعلين فهنا بيقول لها بقيتي ست ستات بقيتي بقيت سيدة مش عبدة لأنك ماشي بنعلين فالنفس اللي هي مش عاوزة تحك في الأرض مش عاوزة تتلوث بالخطي عاد تأمل في جمال لما يقول مثلا بطنك هنا البطن معناه مكان التأملات ومكان الحب ومكان الولادة كمان صبرت حنطة يعني أنت من رحم نفسك تلد ناس يعني من محبك في ربنا في ناس بتتولد على أديك ما هي بطنة أي عروسة في الآخر هتشيل عيال تجيب لنا عيال فلما يقول لها بطنك صبرت حنطة مسيجة بالسوسن يعني عملت جبلنا عيال مليانين خير لأنك أنت مليانة حب خدوا المعاني بالطريقة دي تلاقوها جميلة وسهلة ومنطبقة تماما وبعيدة كل البعد عن الكلام الحسي ما اللغة اللي في السماء معرفش؟ إنما اللغة اللي في السماء اللغة حب لكن في واحد يقول لك من كل لسان ومن كل أمة <تصفيق> من كل لسان ومن كل أمة طب هيسمعوا بعض إزاي لا هيسمعوا بعض وهيعرفوا بعض وهيبقوا مبسوطين قوي إزاي ما عرفش فما تقلقوش لكن هو الكتاب قال من كل لسان ومن كل أمة طب يعني هيحتاروا يفهموا بعض لا مش هيحتروا فحكاية في لغة واحدة للسامة ده نوع من ال بنحاول ننزل السماء لمستوى الأرض وده ما يمشيش السماء سماء ما لم طره عين فما شتعرف تتخيل ولا أنا أعرف تتخيل ما عرفش إزاي هنتكلم لغة واحدة كلنا مهما كنا من لغات مختلفة دي نعم بقى دي معجزة في السماء أشكركم على طول بالكم وأتمنى تشبعوا بالسفر ده لإلهنا كل ما قدوك